بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تقليل وأرسل عليهم طيرا أباديل ترنيهم حجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكور